أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما تلك بيمينك يا موسى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 أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا مني منهنها رووناخي أشتدد به يزري وشرك في يمريكيسبحك كثير وذ كرك كثير إنك كنت ت بنا بصير قال قد أتي تتسؤك يا موسى قال قد أوت تتسك ي موسى ولاقدمّ عيك مة النخرى إ وحينا إلى أ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 قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إننا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 فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ إن خَلُقْنَاهَا لَكُمْ وَفِيهَا رِزْقُكُمْ ۖ فَأَيُّ آيَةٍ مِّن رَّبِّكُم لَّا يُؤْمِنُونَ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 هُ سوَوِلَكُمْ لا تَنفْتَرُوا علىى اللَّهِ كَذبَ فَيُصْحِتَكُم بعذاابَ وَقد خَابَ مَ نِفْتَرَأ فتنازعوا أمرهم بينهم واسروا نجوا قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم, من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا فاجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى إنك ما ان تلقى وان ما ان نكون اول من القى قال بل القو فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى فاوجس في نفسه خيفه موسى قلنا لا تخف قلنا لا تخف إن نكَ انت الاعلى والقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث ات ولا يفلح الساحر حيث ات فالقي السحره سجدا قالوا امننا برب هارون وموسى قال آممنتُمْ لَ قَلًا آذَنَ لك إنهُ لَبكُمُ الذي عَمَكُ الصِحر فَلَ أقَطِ عنَّ عدَكُْ وَجُ من خلاف ولا اصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمون اينا اشد عذابا ودقا قالوا لن نعثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقد ما انت قام انما تقضي هذه الحياة الدنيا ان امن ربنا ليغفر لنا خطايانا ليغفر لنا خطايانا وما كرهتنا عليه من السفر والله خير وابقى والله خير وابقى انه من ياتي رده مجرما فان له جهنم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 ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم ضريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم مباشرة مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ جِئْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ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 نلَ غَ الصٌَّ لِمَن تَذَو آمًا لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدا وما عجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئ على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإما قد فتنا قومك من بعدك وعضا لهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبا ناسفا قال يا قومي ألا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 فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هذا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ أَفَلَا يَرَوْنَ أَن لَّا يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمْ الرَّحْمَٰنُ وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا مَا ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرق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 نَذِكْرَى مَن أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا خَالِدِينَ فيه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 وعنات وجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمًا وقد خاب من حمل ظلمًا ومن عمل من الصالحات وهو مؤمن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 ناتي فتشقى ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وان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 اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتين مني هدا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فإن فإن له معيشة ضنكا فإن له معيشة ضنكا كَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ تَكَى آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى وَكَذَلِكَ نجزي من أسرف ولم يؤمن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 منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى وامر اهلك بالصلاه واصبر عليها وامر اهلك عليها لا نسانك رزقا نحن نرزقك